بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحْشَةٍ مُبَيْنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهِ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا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 ونسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضوا واولاه الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا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 وَإِن كُنَّ أُولَات حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى